كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أتى فا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 أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم تتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نبعو من دونه إلا لقد قلنا لقد قلنا إذا شفط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فَمَنْ أَظَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا أَتَذَلَّتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـئِكَ الَّذِينَ شُرَّ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ الرَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُمْ وَيُهَيِّئَ لكم من أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا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 وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط براعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 قالوا ربكم أعلم بما لبسن فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه واليتلطف ولا يشيرا بكم أحد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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادثهم كلبهم رجما بالغريب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل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 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْضُ عَيْنَاكَ كَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا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 متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنك مرتفقا وابرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفثناهما بنخل بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظن منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتبونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا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 ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم تتخذ المضللين عضدا ويوم يقولن دوش ركايا الذين دعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعل ما بينهم موبقا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 وما منع الناس أي يؤمنوا إبجاءهم الهدى ويستوّف ربهم إلا أن تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب خبلا وما مرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليبحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤافدهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لم يجدوا ولا بلو وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نفيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلَمَّا جَاهَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُرُوتِ وَمَا أَنْسَانِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أصدف لك منه ذكرا فأو طلق حتى إذا ركب في السفينة فخرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع مع صبرا. قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهطني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقب جئت شيئا نكرا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 فأو حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبو أيضي يضيفوهما فأبو أيضي ضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أي ينقب فأقامه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 ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشيما أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامينيت من في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أي بلغاه شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تؤيل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القمر قل فأتلوا عليكم منه ذكرى إن مكة ناله في الأرض وآتي ماه من كل شيء سببا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 ما مُن ظلَمَ فَسُوفَ نُعذِبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعذِبُهُ عذاباً نكراً وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَل_hُ جَزاءً الْحُسْنَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَى ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا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 وِهِمَ قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفقهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا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 وتركنا بعضهم يومئذ يموذ في بعضه ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وربنا جهنم يومئذ للكافرين أربعة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 اولائك الذين كفروا بايات ربهم ولقائهم فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا ثيم لهم يوم القيامه وdna ذلك جزاؤهم جننا بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هدوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا